صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الأنفال Qulil al-anfālu lillahi wa ar-r-r-sūl Fattakullāhu wa aslihūdaat bainikum Wa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 إذوَشكُمُّعَ سَأَمَنَةَم مِنْهُ وَيُونَِّلُ عَلَيْكُم وَيُونَِّلُ عَلَيْكُم مِنَ السَّمَائِمَا ليطهركم به, ليطهركم بِهِ وَيُذْهِبَ عن رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الله ورسوله ومن شَهِدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ عَذَابًا كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فَقَدبَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَا أُواهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ إن الله رماه وليبلي المؤمنين منه بلاء أنحسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين إن لَاسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِذًا تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوْلَّوا عَنْهُ وَأَن تُمْتَسْمَعُونَ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحْوُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يحول بين المرء وقلبه وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تحشرون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 مستضعفون في الأرض تخافون أي يتخطفكم الناس فأواكم فأواكم وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 إن الله عنده أجر عظيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يجعل لَكُمْ ويكفر عَنْكُمْ, ويكفر عنكم كم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرون بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ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 وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ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 وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء او تصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَمَ مَا يُحْشَرُ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا Fyirkmه جميعا فيجعله فِي جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنه الاولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله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 شيئا فان لله خمسه فان لله خمسه وللرسول وذل القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم امنا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ على كل شيء قدير إذ بِالْعَدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعَدْوَةِ الْقَصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا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 إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون بطرا ورئاء ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من فَلَمَّ تَرَىَ الْفِئَةَ أَنِكَ صَعَلَ عَقْبَهِ وَقَالَ إِنِّي وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيمُ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 In Allah, قوي شديد العقاب ذلك Allah, الله لم Allah, Allah, Allah, Allah, على Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, فسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Al-Ladhiina aahedta minhom Thumme yänقضoon Aahdahum Fii kulli mera Thumme yänقضoon Aahdahum Fii kulli ما تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وان تخافن من قوم خيانه فانبذ إليهم على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 وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ Sabilillahi yuffa ilaykum, yuffa ilaykum, wa antum la tuzlamun. Wa injanahu li salmi, fa wa towkal ala In هو هو السميع العليم، وَأَيْ يُرِيدُ أَيْ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بنصره Lo anfakat ma fi al-ard jimiyam ma alf tabiyn qulubhim, walla kinnallahaa alf tabiynhum. Innuhu Ya ayyها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين Ya ayyها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن Kum 20 sabrūn yglbū wa ayyatum min kum mātayn yglbū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 ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض Tereedoon arroda addunyaa, والله yureidu al-akhiraa, والله عزyizun hakeem. Lola kitabun minallahi sabak lemassakum, lemassakum fima aakhatum athetum كُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم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 ثاقق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكم فتن في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهجروا وجهدوا في سبيل الله والذين أوى والذين أوى ونصر أولئك هم المؤمنون